الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لذن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون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 فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدِيرُ وَلَمْ يُعْتَقِبُ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لدي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 وجعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا باود وسليمان علما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 طير فهم يزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبث مضاعكا من قولها وقال رَبِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك وقال رب أزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأذخني برحمتك وأذخني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقذ طير فقال ماليا لا أرى الهذهذا أم كان من الغائبين؟ لا عَذَابًا عذابا شديدا أو لأذبحنه أَوْ أذبحنه أو لا بسلطان مبين. أما كثر غير بعيدٍ فقَالَ أَعْفُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَدْتُكَ مِنْ سَبِئٍ بِنَبَأٍ يَقِيلٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَتَاتٍ لَكُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَوْشُ النَّوْيِ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 مَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ أُنُو قُوَّتٌ وَأُنُو بَعْتٍ شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ إلَيْكِ فَاظْرِ مَا ذَا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 وَإِنِّي mo silatudn ilejgin Biعَذti بِمَا يُوجِعُ Bi فَلَمَّا جَاءَتُ لِي مَن قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالٍ فَمَا أَتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْأَتُوا بِأَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولا منها أذلتهم وهم طارئون.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 وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا تَكُرَّاً إِنْ دَهُ قَال هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه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 فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صر ممره من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى فمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رأس يفسدون في الأرض ولا يصلعون قاسمو بالله لنبيتهنّه وأله ثم لنقول أن لوليه ما شهذنا مهلك أهله ثم لنقول أن ما شهذنا مهلك أهله وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا ذمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بنيوتهم خاوية بما ظلموا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاعِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأنطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَثْنَا بِهِ عَذَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةً فَأَبَكْنَا بِهِ عذائقًا فَبَجَّتْ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْتُ شَجَرَهَا ۚ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هم قَوْمٌ يَعْدِلُونَ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 أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي غُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُغْسِلُ الرِّيَاءَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهُ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهٌ مع الله؟ قُلْ لَا ۚ إِن كنتم قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْحُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلْ اِذْ دَارَكَ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِّنْهَا بَلْ هُمْ منهامون وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وابا انا ان لقد وعدنا هذا نحن وابا انا من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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رذف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مذبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالته إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم داب بَتَمَ مِنَ الأَرْضِ تَكَلَّمُ أَنَّ مَا تَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ تَا إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُعِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّ مَاذَا كُنْتُمْ تَأْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا وَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في سماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر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 وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَلْتَجُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتنو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتزي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها